ت أ خ ي ر الصلاه عن وقتها ف أ ن ا أ ق و ل ز ي ا د ة على ما س ب ق إ ذ ا أ خ ر ه ا عن وقتها متعمدا ف إ ن الله لا يقبلها منه لو صلى ازمر والذين ينامون ويعرفون أ ن ه م لن يقوموا إ ل ا بعد طلوع الشمس هؤلاء المتعمدون ت أ خ ي ر ه ا عن و ق ت ه ؤ ل ا ء لا تقبل منه إ ط ل ا ق ا دليل ذلك قوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد أ ي مردود عليه والذي يتعمد ت أ خ ي ر الصلاه عن وقتها قد عمل ع م ل ليس عليه ام الله ورسوله قد يقول قائل اليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و قال من نام عن ص ل ا ة أ و ن س ي ه ا فلنصليها اذا ذكرها يعني أ و استيقظ او ل ي س النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و كان في سفر فنزل في آ خ ر الليل وقال ل ب ل ا د اكلنا الفجر يعني راقب ولكن ب ل ا ل النام ولم يفحوا إ ل ا بعد طلوع الشمس قلنا نعم قلنا بلى كان هذا ولكن هل كان هذا ه ا ل ع ا د ة وهل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يتخذ ا ل أ س ب ا ب التي يحصل بها الاستيقاظ إ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم طلب من جلال أ ن يراقب ا ل ف ج ر و إ ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عن ص ل ا ة أ و نفسها ليس انذر لكن هؤلاء الذين يتاملون النوم في آ خ ر الليل و أ ن ه م لن يقوموا إ ل ا بعد خلع الشمس هؤلاء أ ي ن العذر لهم نعم لو فرض انهم فعلوا كل ما يمكن أ ن يستيقظوا به من الساعات ا ل م ن ب ه ة وغيرها ولكن لم يكن ذلك أ ي لم ي ق و م تحليل العيد الى السرقه وصلوا